لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا م وأوحي إ للعلوم ى نوح أنه ن يؤمن م ك إ ل ا من, قومك إلا من قد آمن قد س ل ا ت ي ه اسماء ب الله ن و ا ي ف ع و ا ل ف ل ك ب أ ح س ن ن ا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إ ن ه م مغرقون و ي ص ن ع ا ل ف ل ك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إ ن تسخروا من منكم فإنا نسخر م ن س م ك م ا تسخرون ف س و ف ت ع ل م و ن م ن يأتيه ع ذ ا ب ي خ ز ه فسوف تعلمون من ي أ ت ي ه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب, ويحل عليه عذاب مقيم حتى إ ذ ا جاء أ م ر ن ا وفارهت موسوعه ا من ك ل ز و ج ي ن ا ث ن ن ي و أ ه ل ك و أ ه للعلوم ك إ ا من سبق ا ل ا س ل ا ق ل ي ه وقال ا ر ك ب و س و ع ه النابلسي ل ل ع ا و م ر س ا ل ا إن ربي ل غ ف و ر ر ح ي م و ه ي تجري ب ه موج بهم ونادى نوح وهي كالجبال نبنه تجري في موج كالجبال و ن ا د ى ن و حنبلنه وكان في م ع ز ل ي يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين ونادى نوح ل ب ن ه وكان في معزل وكان في معزل يا بني اركم معنا يا بني أركب م ع ن ا و ل ا ت ك س م ع ا ل ك ا ف ر ي ن ق ا ل س و ي إ للعلوم ى ج ب ص م الاسلاميه بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض بلعيماك ويا سماء اقلعي وياسماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الامر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب ان نبني من اهلي ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وإن وعدك, الحق وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح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 قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك, وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم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 ا ل ع ا ق ب ة ل ل م ت ق ي ن